بدا حدوته تتحكي على مر السنين أو واحد مات بأصعب موته والقلب عليه يعيش حزين عمه ما كان الفدا حدو تتحكي على مر السنين أو واحد مات بقصاب موته بالقلب عليه يعيش حزين لكن انا لو والقلب معاك ناسي